وأنهم كانوا يكبرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين وَالصَّابِرِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءَ وَقَالُوا حَمْدًا لِلهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْآمِنِينَ وَالْقَانِتِينَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا 119. واذكروا ما فيه لعلكم تتقون 110. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين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 قُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةَ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قال يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا تَأْثَرُ وَلَا ذِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَاسْأَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لومها.